على كتفه النجوم وليس على صدره اوسمه لا نجوم ولا نصورا ولا سيوفا م ت ق ا ط ع ة ا ل فلم ر س او ى ا ل ر و فلم يكن هناك جوازات سفر ولا اشارات مرور ما الذي جعلك ت ع ط الجواهر للقائد لولا م خ ا ف ة الله وحده ما اتيت بها اليك ك لولا الله. لم يكن ن I'm sorry. 「なんでしょうね」 ف ك اشهد ان لا اله الا الله ا ح د ه لا ن ر ي ك له شهدائه انه كان ص ا ب م ا لله ولكن بدلا من ان يقوم ل ي ف ض ر مع اهله كان م ث و ا ه ا ل م ق ا ب ل تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر تزود من التقوى وفائي おかあさん قال سعد ايها الجندي ما اسمك قال الجندي والله لن اقول لك عن اسمي حتى اخذت سواب من الله وحده وتركه و ا ن ص ر ف ا ف اسم هذا الجندي الامين ودخل وراءه ا ل خ ي م ة فوجد هذا الجندي هو عامر بن قيس الذي بكى وهو على فراش الموت صحيح الامانة. صحب ابي ا ل ا م ا ن ة كلها يبكي وهو على فراش الموت ما اكل ربا وما اخذ ر ش و ة وما شرب ق م ر ا وما قطع ص ل ا ة وما قطع صله رحم وما جلس امام التلفاز بالساعات امام العرايا وما عطل احكام الله وما لها ولا بغى و م ا ظلم ومع ذلك بكى وهو على فراش الموت فكيف ب ن ا ن ح ن حتى على ل ي ل ة رمتها كان يتمنى ان يقوم الليل كله لماذا يقوم الليل امام المسلسل يقوم الليل امام فيلم امام م س ر ح ي ة ص ا ق ط ة ايام يقوم الليل امام مباراه امام الطوله امام الشطرنج امام الزمره امام الخدشين امام المغنيين والمغنيات و ق و ل لله لسنا في ح ا ج ة ا ل ي ه دعنا د ع نشاهد ا ن ما نشاهده دعنا نلجا دعنا نلعب دعنا نعيش في لهو وفي لعب اخواننا في فلسطين وفي غير فلسطين يذبحون ويقتلون ونحن هنا امان صغير عنده من العمر خ م س ة عشره س ن ة من أ س ي و ط حزن حزن ل أ ن الاهل قد تعادل في ا ل م ب ا ر ا ة ا ل أ و ل ى فماذا يفعل والله كما ذكرت الجرائد قام وجاء بمسدس و أ ط ل ق النار على نفسه فقتل نفسه امه ا ل ل ه ي ة اخوانه ي ز ب ح و ن ب أ ي د ي اليهود وهو يقتل نفسه من اجل ماذا من اجل المسجد الاقصى من اجل ان يحرر المقدسات من اقدام اليهود ا ل ن ج س ة لا من اجل م ب ا ر ا ة في القرى وبعد ذلك ن س أ ل لماذا لم ينصرنا الله لاننا لا نستحق النصر ا م ة اللاهيه امه لاعبه ا م ة س ا ه ي ة ا م ة عفرت عن ذكر ربها كان يريد ان يقوم الليل لله اسمع كيف كان ليلهم وكيف صار ليلنا اسمع لتبكي على نفسك ايام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يمشي في الليل ليتفقد احوال ا ل ر ع ي ة فاذا به يسمع ا ل م ر أ ة ن ا ج ي ربها لا امام فهم ولا مسلسل فماذا كانت تقول كانت تقول على محمد ص ل ا ة ا ل ا ب ر وذهب اليها و ط ر ق عليها الباب وكلمها من وراء حجار وقال لها يا امت الله استحلفك بالله ان تدعي لعمر بن الخطاب يسال امراه في عشيع الليل ا ل ر حاسبت م ن نفسي فلم أجد, لي صالحا. فلم اجد لي صالحا الا رجائي رحمه الرحمن وظلمت نفسي وظلمت نفسي ي ف ي م ن ى ان يصوم الدهر كله لله وهناك من المسلمين من يدعو الله ان ينهي رمضان فورا ورمضان يا اخي سينتهي فورا لانه ج ا ء ووجد المسلمين غير مسلمين ووجد كتاب الله معطا ووجد المقدسات تدنس ووجد النساء كرما سينتهي سريعا سينتهي لانه سينادي ما للمسلمين اصبحوا ليس اهلهم اهلي ولا جيرانهم جيراني سينتهي سريعا لانه ا ب ي على يوم افطرته وابكي على ساعه غفل فيها قلبي عن ذكر الله كم من الساعات ضيعناها دون ان نذكر الله وما من س ا ع ة تمر عليك الا وستندم عليها طالما لم تذكر الله فيها هكذا معاشر ا ل ا خ و ة الاعزاء كلما مع عامر بن قيس الذي بكى وهو على فراش الموت لم يبك على دنيا ز ا ئ ل ة ولم يبكي على يبكي أسأل ا ل ل ه ت ع ارحمنا ل ى أن ي وارحم ي ر ح م م و ت المسلمين اللهم ا أجمعين ن اموات و ا ر ح م المسلمين أ ج م ع ي ن اللهم انصر ا ل إ س ل ا م في كل مكان اللهم ع ل ي اسم محمد في كل زمان اللهم إ ن كان محسنا فزد في حسناته و إ ن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ا ل ا ج ا ب ة الجدير وصلى الله